ف إ ِ ذ َ ا ن ُ ق ر َ فِي ا ل ن َّ ق ُ و ر فَذَلِكَ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ي َ و م ع َ س ي ر ع ل ى ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ غ َ ي ر ُ ي َ س ِ ي ر ذَرْنِي وَمَن خ َ ل َ ق ت ُ و َ ح ي د ً ا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا ل َ م م ْ د ُ د ُ و ا و َ ب َ ن ي ن َ ش ُ ه و د ً ا و َ م ه َ د ت ل َ ه ت م ه ي د ا ث م ي َ ط م ع أ ن أ ز ي د ك َ ل ا إ ِ ن ه ُ ك َ ا ن ل آ ي ا ت ِ ن َ ا ع َ ن ي د ا س َ أ ر ْ ه ق ُ ه ُ ص ع و د ً ا إ ن ه ف َ ك َ ر َ و َ ق د َ ر ف ق ت ِ ل ك َ ي ف َ ق د َ ر ث م ق ت ِ ل َ ك َ ي ف َ ق د ر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 ل و ا ح َ ة ل ِ ل ْ ب َ ش ر ِ عَلَيْهَا 19 و َ م ا ج َ ع َ ل ن َ ا أ َ ص ح ا ب ً ا ا ل ن َّ ا ر إ ِ ل َ ا م ل َ ا ئ ِ ك َ ة وَمَا ج ع َ ل ن ا ع د َ ت ه ُ م إ ِ ل َ ا فِتْنَةً ل ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ل ي َ س ْ ت ي ق ن ا ل ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت ا ب ل ي َ س ت ي ْ ق ن ا ل ذ ِ ي ن َ أُوتُوا ا ل ك ت ا ب و َ ي ز د ا د ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن ُ و ا إ ي م ا ن ً ا وَلَا ي ر ت ا ب َ ا ل ذ ِ ي ن َ أ ُ و ت و ا ا ل ك ت ا ب َ و َ ا ل م ُ ؤ م ن و ن َ و َ ل ي ق ُ و ل ا ل ذ ِ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م م ّ ر َ ض ٌ و َ ل ي َ ق ُ و ل ا ل ذ ِ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م م ر َ ض ٌ و َ ا ل ك َ ا ف ِ ر و ن َ م ا ذ ا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا م َ ث َ ل ا كَذَلِكَ ي ُ ض ل اللَّهُ مَن ي ش َ ا ء و َ ي َ ه ْ د ي مَن ي ش َ ا ء وَمَا ي َ ع ل َ م ُ ج ُ ن و د َ رَبِّكَ إ ِ ل َ ا ه ُ و وما هي إلا ذكرى للبشر ك ا ل والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهِ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجِرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ و َ ل َ م نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا ت ن ف َ ع ه ُ م شَفَاعَةُ ا ل ش َّ ا ف ِ ع ي ن فَمَا ل َ ه ُ م ع َ ن ا ل ت َّ ذ ك ِ ر َ ة ِ م ُ ع ْ ر ِ ض ي ن ك أ َ ن ه ُ م ح ُ م ر ٌ م ُ س ْ ت َ ن ف ر َ ة فَرَّتْ م ِ ن ق َ س ْ و ر َ ة ب ل ْ ي ُ ر ي د ك ل ُّ م ر ِ ئ ٍ م ِ ن ه ُ م أَن ي ؤ ت َ ى ص ُ ح ُ ف ً م ّ ن َ ش َّ ر َ ة ك َ ل َ ا بَل لَّا ي َ خ ا ف و ن َ ا ل آ خ ر َ ة ك ل َّ ا إ ِ ن ه ت ذ ك ر َ ة ف م َ ن شَاءَ ذ ك َ ر َ وَمَا ت ذ ك ر و ن َ إ ِ ل ّ ا أ ن ي ش َ ا ء َ ا ل ل ه